بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهبي الى فرعون انه طغى فقولي هل لك الي ان تزكي واهديك ربك فتخشى فاراه لا تلك فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلا فاخذه الله هناك لاخره ولاولا ان في ذلك عبره لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولارض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى